وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فدع الله فدع الله مخلصين له الدين فادعوا الله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 لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهام في عدّ رجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ليُذِر يوم التلاقَى يومهُ بارزون لا يخفى على الله منهم شيء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 وأنذرهم يوم الهازف إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاق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 ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إن انه قوي شديد العقاب ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطانا مبينا الى فرعون وهامان وقارون الى فرعون وهامان وقارون فقال موسى ساحر كذاب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 وقال فرعون ذرني أقتل موسى وقال فرعون ذرني أقتل الموسى واليدعو ربه إني أخاف أي أن يبدل دينكم أو أي يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عزت برب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 وَقَدْ جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنَّكُمْ كَاذِبُونَ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنَّكُمْ صَادِقُونَ يُصِيبُكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّاب قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا, ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أراه وما جِئْنَاكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وقال الذي آمن وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دب قوم نوح وعاد وثمد والذين بين بعدهم ومن الله يريد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 عاصم ومن يضلل الله فما له من هادا ولقد جاء فَمِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ في زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنۢ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ من هُوَ مُسْرِفٌ مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كذر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون وقال فرعون يا همّان بن ليصرح لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء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 ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعون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 الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله فستذكرون ما أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله